صد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إن الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذب قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام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 قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم حديث صحيح هذا هو الطريق لكن في الطريق عقبات نعم عقبات فيتن وشهوات لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال الله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 والصادقين بأرواحهم والقانتين بنفوسهم والمنفقين لأموالهم والمستغفرين بألتنتهم اللهم اجعلنا منهم ومعهم اسمع الطريق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إليك وإلا لا تشد الركائب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 وحسن ظن بالله أن يكون المتقى الجنة لإن لم ننتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون